بسم الله الرحمن الرحيم كافيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ ناد ربه ندا ا خ ف ي ا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ب د ع ا ئ ك رب شقيا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي َ مِن وَرَأِي ا وَكَانَتِ مَرَأَتِ ع َ ا ق ِ ر ً ا فَهَبْلِي مِن ا ل ْ ل َُّ ن ِ ك َ و َ ل ِ ي َّ ا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ ر َ ض ِ ي َّ ا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل س م ي ا قال رب أن يكون لي غلام وكانت ا م ر أ ي ع ا ق ر ا وقد بلغت من الكبريتية قال ك ذ ل ك قال ربك هو عليهن ي وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قال رب جعل لي آية قال آ ي ت ك ألا تكلمنا ا ل سثلاث ل ي ا ل سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحو ب ك ر ة ه وعشيا يا ي ح ي ا خذ الكتاب بقوة و آ ت ي ن ا ه الحكم صبيا وحنانا من لدننا و ز ك ة ه وكانت قيّا وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ا ل ْ د َ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا فتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إنني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ت ت ق ي ا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرو ل م أكُب غيا ق ا ل ك ذلك قال ر ب ك هو ع ل ي هين و ل ن جعله عاية للناس ورحمة منا وكان أمر ا م ق ض ي ا فحملته ف ت ب ذ ت به مكان ا ق ص ي ا ف أ ج ا ء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم ا ن س ي ا فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ْ قد جعل ربك ّ تحتك س ر ي ّ ا و َ ه ُ ز ي إليك َ بجذع نخلة َ تساقط ُِ عليك َ رطبا ج ِ ي ا ف ك ُ ل ي وشربي َ و َ ق ر ّ ي عينا فإن ما ترين من البشر أحدا؟ فقولي إنني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إياه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت ش ي ئ ا ف ف ر ي ي ا يا أختهارون ما كان أبوك مرأ سوئه وما كانت أمك ب غ ي ا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم ما كان في المهدي ص ب ي ا قال إني عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا و ب ا ل ب والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك ََِ عيسى بن ُ مريمَ ََ ق َ و ْ ل َ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَخِذَ مِن و َ ل َ د ِ ه صُبْحَانَهُ إذا قضا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلَفَ َ ا ل أ ح ْ ز َ ا ب ُ مِنْ بَينِهِمْ ْ ف َ و َ ي ن ل الَّذينَ كَفَروا ُ م ِ م َ ش ْ ه د ِ يَوْمٍ عظيمٍ أَسْمِعَ بِهمْ ِ وَأَبْصِرَ ي َ و ْ م َ يَأْتُونَنا لَكِنَّ الظَّالِمونَ الْيَومَ ْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت ل م َ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنيك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أ ه د ِ ك صراط ا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إنني أخاف أي أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أن تعل آ ل ه ت ي إبراهيم لئلا متهل ت أرجمنك وهجرني م ل ي ا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفيا و َ ع ت ز ل ك م وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فَلَمَّا ا ع ْ ت َ ز َ ل َ ه ُ م ْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ ِ وَيَعْقُوبَ و َ ك ُ ل َّ ن ج َ ع َ ل ْ ن َ ا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا ل َ ه ُ م مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ ل َ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٌّ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 وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عاد ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من ا ل ن ب ِ ي ن من ذرية آدم من ذرية آدم و من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا و ج َ بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خر سجدوا وبكيا فخل فم ن بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب و آ م ن وعمل صالحا فأولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ج ن ِ عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن له كان وعده م أ ت ي ا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها ب ك ر ة ه وعشيّا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كانت قيّا وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيّا. رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له س م ي ا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان خلقناهم ن قبل ولم يكن شيئا، فو ربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم ل ن ن زعم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإمّكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم ن ن ج ي الذين اتقوا ونذر ا ل ّ ا ل ي ن ونذر ا ل ّ ا ل ي ن فيها جثيا. وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقام ا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاث ورييا ق ل م ا كان في ا ل ض ل ا ل ف ل ي م د د له الرحمن مدد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما ا ل س ا ع ة فسيعلمون من هو ش ر م ك ا ن ا وأضعف جهاد ويزيد الله الذين اهتدى ه د والباقيات الصالحات خير عاد ربك ث و ا ب ا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وطالل أوتين ما له وولدا أ ط ل َ ع الغيب أ م ا ت خذ عدا رحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب م د ا ونريثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم ع ز ا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ض د ا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ ع ن د ا ل ر ّ ح م